والأرض وهو السميع العليم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما قَبَلَهُم مِن قَريَةٍ أَهلَكْنهَا ثَهُم يُؤْمنِنُ وَمَا أَسَلْناَا أقََلكَ إِلَّا ررجَالًا النُحيِي إلَيْهِم فَسأَلُ أَهْلََ الذكر فَسأل